بشيء يلا بسيء السلام عليكم السلام عليكم السلام أعوذ الله بسم الله احنا ان شاء الله هنا بأخواتنا ها هل نكتري معي هل نكتري معي بس ليس مع يا خلاص خلاص <تفضل> فأحب أن <أنا> أقول شب <تصفح> ترفع كان المبتلح اسما والخبر تنصبه ككان سيلا سيلا عمر ترفع كان المبتلح والخبر تنصيبك كان سييداً عمر خلاص؟ ده اول بيت من ابيات الالفية في باب كان واخر اهو كان اولا عايزة تحفظه مع بعض طلطة وكان المهتدى اسم الاحضر تنصيبك كان سييداً عمر كان سييداً عمر نشكر <سؤال> سلحانه لا لا مش خدناها تمام تمام كده لما تيجي تكمل تقول ايه ناقص الناس ناقص الناس ناقص سيده 15 طب انا بقى دي بقى كان, كان. نارس. نارس. نارس. نارس. نارس. نارس. نارس. اسم منصوب بالفتحه الظاهره عليه عمر صباح كان, كان مرفوض دكتور العشره دكتور انا اقول لك على حاجه طب ده تمام طيب فين عمر؟ عمر اسمك ايه المفروض طارق سيدي طارق طارق كان اه فالمدد دي كان ايه رايك كان اقول لك كان فين ما؟ ناص يعني ايه ناص؟ يحتاج لا كان اسمه يحتاج يا شعلوا يعني اللي بعده ده ما يبقى يعني اللي بعد ده عمر ده ما بيخربوش ما هو اي فعل في الدنيا يا اخوانا بيحتاج لحاجه بتاعه فعل وفاعل يعني لا تحتاج لمفعول ولا فاعل اه فعل لما لما دي, ما بيت... دي بقى ناقص فالدي النص يحتاج الى اسم يحتاج الى ايه خبر مبتدا ناسخ اه فتقول ناقص يعني ايه ميدان ايه يحتاج الى اسم وخبر يعني ايه ناسخ غير المبتدا <تغير> او دخل على المبتدا والخبر دول بعد ما كان عمر السيد بس عمر سيدك سيدك كان ناقص يعني ايه يحتاج اسم شخص زي اي فعل خد بالك شوفي الفعل ده فعل بصته واضح ان ده يعني ايه خارج احمد ايه رايك ايه رقم 10 10 دي بسموه فعلي تام لان هذا الفعلي لن يحتاج الى سوى زاد فعل وفاعب الدخل احمد خرج احمد المرفوع بتاعه بس وانتهيلي بسموه لازم اه لازم خلاص انتهيلي طب يفرض انه ما بقى مح الفاعب بتاعه يعني ما سجش ده واحتاج الى حاجة اكتر. يبقى بالحاجة دي ايه? نقص. كان ايه? كان عمر. يدفع. طيب البنك من اللي جاي. لواني جيت في من الجمهة. وكان النقصة ايه بنت النقصة ايه? لم تحتاج الى اسم <تصفيق> <تصفيق> ولم تحتك الى خبر. كانت تم. تسمي ايه? كانت تم. نسانه في القرآن الكريم. وان كان ها? ذو عسرة ونظرة الى مزارة. وان كان ها? عسرتي. ايه رأي كان دي هنا ايه? تم. تم, تم او لا صح? تم. طب ليه? لا فعل. ها? فعل. ها؟ وين كان؟ زاع <زي عصرات> الشرف <سؤال> كان هو زاع الشرف انتهى الكلام. ازاي زي زو يا دكتور؟ نعم؟ زاي زي زو زاي زو ازاي بنكلم زي زو بالهم؟ لا هسه حضرتك استاذ رطبين. زاع الشرف طيب تاني تاني عايزك لما نيجي نقرا نقرا نحف يبقى نجيب شويه عشان ايه ما تنساهاش واحد كان نقص واحنا دي بنسميها كان وافوج احنا بنتعامل معاه في كانه تامه او في كانه تان هتقول لي انت بتتكلم عن كان النقص بتتكلم عن كان التامه ليه اقول يا عم الشيخ لان الغرض من النصح مش النحو والقران الغرض من يدخل في القران ربنا يمثل في سوره, سورة البقره بيقول وان كان ذرع عصره فانا ونقص كده ماشي كان نيجي نعدي بقى ونجيب كتب الاعراب عشان نعربها نقول لك كان تامه طب انا ما خدتش كان التامه اقول لا دي كان تامه زي اي فعل من الافعال فعل مفعل مفهوم الكلام ده امال كان الناقصه ها نيجي بنخش على الاسم على المبتدا والخبر ونغير المبتدا والخبر المبتدا اصله فين مرفوع والخبر اصله فين مرفوع فجهت إن المبتدأ أصبح مارفور وإن الخبر أصبح مارفور إبا دي اسمها كان النقص المناقصة ونازخة ناقصة لأن الفاعل بتاعها هاي جاء بتاعمة بالكفهات وناسخة لأنها غيرت المبتدأ وغيرت هاي اه فاهم حاجة؟ اه اه يا عبدال؟ هاي؟ لا بجاء؟ كان عمر سيدة لتقول هذا الاسم حضرتك ليه زي ده عمر عمره دخلت هي غرض هنا الفهم من عين كان عمر وسيده من عين المختدر اصبح سبب ان هو معلش ومش عارف هي وخبر اسمع اسم كده وخبر كده ماشي مبتدا دكتور ناقص لانه محتاج الى اسم و الى و الى ناقص ان فاعله لا يكفيه بس ناقص الطائر محبوسا محبوسا قول يا واقف هو ما فعل الماضي على الياء اسم كان مش كان مين حاول كان بس واحده عندنا بس طيب خليك معايا هو اصبح اصبح ماضي متني على الفت ف مين هو من اخوات تانا. يغش عن المبتدع يعني ايه? نفعه. وعلى الخلق نزل. نزل. نزل. نفس الكلام امسل. حد يجيب جملة كده? أمسل, امسل جوه منتره. امسل جوه منتره. امسل اصبح باتر. ظل. اخطا ما كانه ما دام ما دام من ما دام ما دام هم هم كام 13 13 يبقى كان واخواتها كام لا طب بس اسم. أي بس بس بس 13 في 13 ده يا سيدي بقى حوالي كان كان مؤخره 13 في 13 تمام 13 نفس 13 13 وانه كمان ها لا لسه <تصفيق> الله ينعزم <يعني عظيم> انت <تصفيق> اقذر <أضرب> حاجه ان واحد عايز وانتو عايزين في صعب <تصفيق> انتو <فدوان تصفيق> دولا تلتاشر فعل يبا تانا واخواته افعال ناسيخة ناقصها امرها ساهل بدون كامل بس اللي انا حينجي منده انه في حاجات اخطاها اخطاها يعني القوائل اخطاها اخطاها انت كلامنا تلتاشر فعل اللي نعايزه منك الاتحية ان انتي حاجات لها شروط شوف انا هقسمها تقسيم حيضة بس انا عايزك ما تنساهاش لان يا اخواننا جمال النحن جمال النحن في الاستندار لما جي استندرس من اسألة وتفابع ان المسألة الزخطية قاكمة كلها على مآت اه؟ على ناحة لو انت مش تاهم ناحة هتعمل ان الصفحة اللي مش موجودة في الكتاب اتقطع زي الجماع اللي بيقوا في فتح الباري طبعا فتح الباري كان تلميز في الزبالي فأسش في اللغة العربية هو ما بيعرفش اللغة العربية يوم يعمل ان ايه؟ بس بس بتاع اللغة العربية ده صقق من فتح الباري يوم داخل في اي حاجة ثانية طبعا ده ما انفع بتكتلم علمي بتعرف كل حد بتعرف كل ما خلاص؟ بتبلد من اللي جاي ثمانية يعني ثمانية يعملون بلا شرط مفيش شرط تخش على المبتدا ترفع تخش على الخبر تنصب خلاص اربعه تعمل تعمل نخليها ايه؟ نخليها شرطتين ها يبقى كده 4 و 8 كام؟ ماشي استنى اللي هي مادام تعمل بشط بدود 13 والحلاوه والجماد اللي انت تطبق على المصر سرح بالكلام ده وتقسيمات دي كابتن بتسمع بتسمع واحده وانت عارفها بس انت عارف اصلها وفصلت كابتن فين دي مثال ها ندم اجيبها من تحت فوق اه اجيب من اسف اه ما دام قال لك ما دام تعمل عمل كان بس بشرط ان يجي قبلها ما ما دي مصدريه ظرفيه بيسموها ما مصدرية ها؟ ظرفيه مصدريه ظرفيه هتقول لي اوضح ها ربنا عايز عاوز يقول ايه ما دامت السماوات والأرض والأرض مده دوام ها دوام السماوات والارض تاني انت بتقول ما مصدريه فسهاني اهو مده دوام وظفيه لانها بتدل على الزمن صح يبقى مده هتقول لي انا عايز اقرب المسافه شويه اقول لك دي الآية يا عم الشيخ اللي احتج بها الشيخ الاسلام ابن تنمية إن, إن, ان النار مخلوئة فشيخ الاسلام ابن تنمية لما احتج بالآية ليه في صورة ايه في صورة اخر بصورة هود وهتبر عليه احتجة بكل ما دامة بس ما المصدرية لانه قال ايه ما دامة السماوات والأرض يعني مدّة دوام السماوات والأرض يعني بيحتاج به على فناء الجنة والنّار هاو مش مخلّدة مم. فنية شكل الإسلام أنك يا عمّم هوب لقول مدّامة السماوات والأرض يعني معنى كده مدّة دوام السماوات يعني معنى كده فناء الجنّة والنّار مش دي الكلام الذي قاله شكل الإسلام من ورد عليه بقية أهل يبقى المساله اصل اصل ايه نحوي حد فاهم حاجه؟ طب قلنا السماوات مرفوعه والارض مرفوعه برضه يا دكتور زي همه السماوات والارض ايوه لها لها ما عملتش ما ليش ما الغلطه يا جدعان ما وعملنا عليها نصب الارض السماوات ايه هي سماوات ما حدش في الصوره السماوات اللي السماوات خبر ما ده tą... <تنسي> <تصفيق>. ودنك ودنك ودنك. ده اسم اسم مدام مطوق مطوق بالدم على سماواتنا طب وحط دم ما شاء الله معطوفه ايه يا شيخ طب رد لا عندي فقه طويل احلى ما نرد عن الشيخ الاسلام في كان العلفى صنعاني العلمة الصنعاني والذي حقق هذه المسألة كان الشيخ العلمة الباني رحمة الله عليه وهذه الرسالة من أحلى ما قرأته في حياتها ومن أجمل ما قرأته وفاهمني فاكر اسمه إيه؟ بس رسالة ممتعة رائعة ما ترك صادرة ولا وردة إلا وتعالى طب ما نفكر يا ابن تيمية آه هذا من الخطأ وقع فيه شكل سبيت عدل عنهم, عنهم. يقول بفناء الجنة ومع ومقيمة عدل عنهم مردتهم خطأ نا مش خطأ هو خطأ سبيت ما عدلوش عنهم آه ما عدل إذا تعمل لشرط ما دام الله تعمل بشرطين تصبع <تصفيق> كان المفتدث من الخضر تنصبه ككان السيد العمر ككان ظل بات أطحى أصبحت أمس صار ليس ذال برح فتئ ونفك وهذه الأربعة يشب لنفي أو لنفي المتبع يعني إيه عيد معي فتئة كان كان من يظل يظل بات لا امسى صار ها زي ذلك برق 1 2 3 4 5 6 7 8 بيقولك يا مازالوا بره يا بيه زيها امبارح فتاه ها فتاه مش في فين فك في في في زي جت كان وفال بات قطع صار صار خمسه ها هشيل زي احط ليس لسه لسه ما بتاع زاد زاد قلب يبقى انا عندي 8 يعملونا بالاشر ككان ظل بات اضحى اصبح امس صار <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> امس صار ليس زال بلغ وبعدين يجي او انفكت وهالي اربع يشبه نفث او لنفس مذبع يعني الارباع دول زال وبرحا وفتا وانفك لابد يجي قبلهم نفس يبقى وجود قبلهم نفسي او شيء في نفس يعني ايه ما لما تسمع ما زال تعمل عمل كان ما برحه ها يبقى تعمل عمل كان, كان. ما فاجئ يبقى تعمل عمل كان ما فك طب ما فيش بقى ما فيش نفس ها ما تعملش عمل لا ما ولما اقول نفس خد من الكلام لما اقول نفس يبقى نفس يا اما نفي ملفوظ ب او نفي غير ملفوظ ب يعني نفي ملفوظ ب او مقدر مثال يا رب مش اخوات يوسف كانوا يتجمعون على ابيهم يعقوب وكانوا بيتكلموا كلام عظم كلام غليظ تشعب ان يخدون يعني صراع يعني ربنا يعني يستميحون بقى كان يتجرون على يعقوب في كيلة رشينة يقولوا كلام صعب وقال الرجل كبير في البيت وخدوا منه عياله الاتنين وقال الرجل دايد في جلبه وما هلين يقولوا يقولوا يساعد من الجسول خليك خليك عيّن خليك عيّن سألان انت نعم نفسه نعم نفسه نعم يوسف حتى تكون حردا او تكون من الهالكين تالله تفتؤ تفتؤ تفتؤ تذل هتقول لي يعني ايه لأ لا هنا تفتؤ هنا لابد تقول لا تفتؤ تذكر يوسف حتى يتكون حاله وتكون يعني ايه العكس او الناس هنا مقدره ها ما تفتؤ تذكر يوسف تالله ما ما, ما, ما ما يعني يعني تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرابة عندما كلمة تفتأ معنى كلمة يا معنى لفظ التفتأ ما فتن يعني يعني بقول التفتأ فاي زي ما يقول خالله تفتأ وتذكر يوسف تفتأ يعني تفتأ تضل تستمر بسا لننتقل ماذا؟ آآ آآ آآ آآ تستمر, تستمر استمرري خلاص؟ إذا تاني لاربعده زالة لاربعده زالة زالة فاتح امبارح فاتح وانفتح عشان تعمل عمل, عمل كان لابد يكون عامله ايه نفس نفس نفي ايه مرفوض او او مقدر تقول لي انا, أنا هيستثن كلمه مقدر ما هو انا برده كلمه مقدر دي مش هتخش دماغك انا مش جواحي يعني هذا قدر واقول لك لا انا اريحك ايه عندك ايه الآية. ايه الايه طب الله ده تاخذ اذا جاله قسم لقيت لفظ من الارفظ نفروش. ايه? ما انا فيها? ايبا قدر? ما انا فيها. ايبا امتى تكون مقدرة? فحتى اتخذ. ما تتعبش نفسك. وتكري الاية. وهي ايه ما تتنشاش. لان ما الهدي في القرآن. تالله يعني والله تفتأه? يعني ما تفتأه? هم? تذكر يوسفه حتى تكون حرضاً او تكون من ايه. ايه. ايه. ايه. ايه. دول أصباط هم هم دول اصناف يعني كان عندهم غلزه عجيبه يعني انبياء ولا لا مش انبياء انبياء ايه لا اصناف لا يا راجل اسكت اهدى ده انت ما تلاقيش في القران ما تلاقيه كل اللي ابانه في المصحف كله اللي تعرف ان ماكيده في حق الراجل كل ما كل ما يقوله تعرف ان عايزين مصيبه بس مزهورين. الا يا ابنه واحده بس لما اكتشف ابرام قالوا له يا ابنه الصحراء الاخر بس ما قدروا بس ابرام في اللي كان لهم طلب برضو ما دكتور في سياق الجدياع يعني لا لا لا ليس جدياع وابراهيم وموسى وعيسى والاسفار يعني <تصفيق> لا لا بس ليس لا لا ليس العناصره ذكر في البقره على على سبيل ماهليش يا جماعة ماهو يذكرهم اه هم من نفسي شايدنا يعفوه هم من نفسي يذكره ليشوا بانبياء لا اذكرهم في وسط وصف الامبياء ما يا ضغط ما يا ضغط ولكن ليشوا بانبياء شرفين يا ضغط يعني تعمل عملك انا يعني ترفع المتدر اه بالضبط يا ضغط ما انه فيه تبون مقدارينت مقدار فيه خسن, خسن. مقدارينت يمكن فيه خسن يا حبيبي انتسبك ايه يا حبيبي عشد قسامة ايبع عندك تمانية يعملون بلا شرط طب شرط التناقض اللغصه اللي الشرط الثاني ما هو قول عام ثاني نافيه او شيء بنفس ها اللي هي ما لا شيء بنفس ده ناكمل او دعاء بس انا مش عايز اكتر عليكم الفاظ يبقى من يعمل بشرط اللي هو يعمل بشرطين كمان ما نافيه ايه الشرطين ايه مناف او شبه الناف ايه شبه الناف يا مناف لا تزل او دعاء بس انا مش عايزة اكتبه تقصون في القرآن ام سالك؟ لا بالنسبة للتمانية الاولانين كاكامل غل بات اطف اصبح امس صار اه اه اه دول ايه التمانية دول فيهم اه فيهم شرق يعني شايف ما تشوفوا بتصعون المبتدا والسبونه الخطا تاني تاني صعب يعني احنا لو جبناه في دلوقتي حد يعرفها اه اه بنقال كان يا سيده عمر تصع وكان المبتدا اسمه تصع وكان المبتدا تصع وكان المبتدا تم ضبله كده نشيده منور يا عمر هجني وجيبني سائل انا ازعع لسه جامش انت حضرتك انا بس انا خمس ساعات لسه جامش الصبح تعالى معلش يا اسف الساعه 10 خالص زين كل الكعك الكعك انت اللي بتلقع على بس بقى ايه امم مساء شن بتشرب عايز انقفل مين ده <زنو> في شمالي كمان قدم <قنحص> فيه فيه. من حسب القراريتي شارع عايز اريد القفه يعني احمر كلامه يعني باخش على فان لا لا اريد القفه كلمه مشهوره اه ايوه اريد يعني احمر ميزنوف شماله يعني ايه قبله قد نحصى قصدك ايه شمالي يعني ها ميزانوفي يعني اهو هنا مش حصى يعني ابدا قد نحصى من حصف القرارات شاربه يعني بليل طمنا تعرف تحسب في القارات هيجيب كام وش كام فهو مش عارف يحسب يقوم يعمل ايه يقوم يعمل كده بص <تصفيق> لما خد شاربه قد الحصى اه يوم طلع افته بيعرف كده ده ايه لما كان الشارب بتاعه هيقول بليد يبقى عريض القفا احمد مين في شماله ها, ها قبلت فقد الحصى من خصم قراري بشارعه كده انا الحصى يعني هتاكل تاكل هادي في شاربه من ايه لانه بليد مش عارف طول النهار قاعد يا على على اساس انه يحسب مش عارف ايه ايوه شيخ عامل ايه يا عم عمير انا مرفوض الضغطه عربيه مستر مرفوض الضغطه طب كده في شيء يعني شايف كده في كاف هو تشوف الضمه الكاف سنه في شيء كده حرف كاف يعني الكاف قاعد هنا الصوت الخط ده العيب عندي عربيه ايه يا عم انا <تصفيق> ام <تصفيق> مين اللي عامل ده جوه؟ اهو اهو ها؟ جوه بقى ممكن اعرض خبر خبر ايه؟ مبتدا محذوف تاخذوه او هذا هذا عريض القصر او هو عريض القصر يبقى هو يبقى تقول عريب اقول لك خبر مبتدا محذوف تقديره هو الغض غض اليم مجرور بالكسره <تصفيق> منع منظوره ال ميزان وفي شيء له ميزان بتاع قول يا ثاني احسنت في حرف جار. شمال ايه? جار المجروب اه ورفق خبر المبتدأ الاول مبتدأ الثاني. الثاني في محل رفق. وخبره في محل رفق خبر المبتدأ بس الاول. بس الاخيرة بس بعدك. لا لا لا انا قلت غلط كلام غلط هي اصلا مبتدا وخبر اه ده اه بس انا قلت غلط حاضر عشان خاطر غادي قولي يا وائل خلاص خلاص انا اه الحصه ده من حرف <تصفيق> <خد. تصفيق> <أيوة؟ تصفيق> إذا جاء قبل الفعل الماضي تدل على التحقيق قد إذا جاء قبل الفعل المضارع تدل على الشد قد افلح المؤمنون تدل على التحقيق قد الحصى قد حرف تحقيق تنصب ولا حاجه ولا لا تنصبش قد حرف تحقيق مبني على السكون قد مبني على السكون قد ده الحصى يا عم ده الماضي مبني على فعل ماضي مين حرف جر؟ حسب حسبي حس... حسبي قال فين؟ لما بنستخدمه ده جرور بين جر ومين؟ فهمت ده الكسر؟ حسب قراراتهم شاربوا فاهم فاهم خلاص تقول كده فاهم انت بقى ازاي شاربوا فاهم اه استنى مفعول به استنى يا باشا استنى يا جماعه قال النقص من حصف القراري تشاربه ايه النقص النقص يعني اتاكل <عربي> يا ابو عبيد <عبنزيق> الشال مغرال لا النقص النقص يعني اتاكل طول النهار قال مين لما كان ايه الفعل بتاعه مين مش عارف يحصل ايه النقص شاربه شارب. شارب. الشال شارب. يبقى يبقى مين الفاعل شارب شارب يبقى النقص حاصره شاربه من حسب ابو عبيد هل لكم معاي عشان الفعل مطاوع عشان الفعل مطاوع هو مش تاخذ انا اجيب له مثال يوضح الصحر مثال فتح ايهاب الباب يبقى من اللي فتح الباب يا عزيز بس ثلاث انفتح الباب مو يبقى من اللي فتح يبقى الباب تقبل المخلوط بس انحص شاربه يبقى من اللي انحص الشعب الشعب واضحة من بيه عريض ما يحدد عريض القطر من في شماله قد انحص من حسب القرار به <متع> <متع> والله أنا لا أصدق <فتحك> <متع> <تضحك> لكن هذا من شوية كشف هذا من شوية من شوية كشف من <تضحك> شوية كشف جنبشة طبعا احنا بنهتم باللغه مش تعندك بس ولا نهتم بالعقيده في طبعا معتز بصاحب بدعه وبعدين رهيب رهيب يكره هذه السنه كرایه شديده جدا لذلك ايه مين القائد ده ما اعرف والله يعني صنع درس نعم درس مشان ماشي نسامره نعم بس لا. لا. خذ بناك يا أخي من الحاجات اللي صعب جيدة اللي تكون منافساً واحد وبعدين المنافس يموت إيه اللي يحصل؟ بقى اولا بقى, بقى. الوقت مهمة ايه؟ مهمة ايه؟ مهمة ايه؟ مهمة ايه؟ شو نفسك؟ هيني انت بتنافس واحد زهر المنافس كالصفهراء سيرها ومات انت تايه؟ زهر المنافسة ها؟ حسن حسن تتخف على نفسك تتخف على نفسك تالي؟ ايوه احمد شوق وحفظ ابراهيم كان في سيء يعني يقربين البعض. وكان ده يسموه شهر ابنيد ولا يسموه امير الشعراء. فلما مات حفظ ابراهيم الناس اللي حوالي احمد شوق ما قللوش. لانهم عارفين انه هيتخاف على نفسه. حافظ مات يبقى مين اللي هيموت? شوق. <تصفيق> وكان حافظ يتميز بانه ايه? يقول بقى راسي يعني اللي يموت يبصير رسالة كويس للشيخ محمد عبد الكريم. فلما مات حافظ. الناس قامت تنتظر شاو يقول حاجة. هو معرفش. ينتظر ان يقول حاجة ما عرفش. ينتظر يقول حاجة ما عرفش. حتى قال قصيرا. رابعة بحق. في عقعة وقال له ايه? قد كنت اوثر ان تقول لي ثاني. يا منصف الموتى من الاحيان. شعر طب شوف يا حضره المهم بعديها بقى потом توفي ان تقول انت الانساني لا ممكن في من الاحياء هدي يعني <تصفيق> يا موصف الموتة من الاحيان. ان تكون ايه? ان تكون رسائل. انت تتمنى ان انا موثن الاول عشان انت تسكيني. زي ما انت سيدي الشيخ محمد عبدو كده. اه. اه. لا. شوف يكلم حافظ. بس هو عادت انه ما بارس. بقل ان هو كنسه بعد الناس. حافظ مال. بعد معين. قال القصيدة دي بقى. قصيدة رئيه عبسر. قاله قد كنت قولي اغراهيم حرفي قد حرفي تحتي قد حرفي تحتي لأنه ان فن الماضي انتو كانت باضي الاسم اسم كان ايه؟ تات طب انتو صروف هذا مبارا مرفوع الضم ان ادت حرفي نفسي ادت نفسي تقول كان مبارا من الصوت وانتبقى صرفي طيب ازاي؟ طيب انت فقط طيب ازاي بخلبي؟ ما نصول بفترة متضرب من عبد الزراجي يعني طيب يا أهداد ناصر لا ليش شكو؟ أخبر خبر كنتو ويشوه الحفول على السيء أحسن دي اللي أنا عايزه وي هم دو هم دو اللي أنا عايزه زي ما احنا عمنا يا ملكي إن الخبر ممكن يكون وفرق ممكن يكون ممكن يكون شكو صحيحي مش شدهات ستاعة عمي مش شدهات ستاعة عمي اللي هو كان اللي احنا قلناه إن الخبر يكون وفرق خبط كان ممكن نزوم ممكن نكون شخص جملة ممكن نكون جملة مفيه ولازم ان انا نعيز اوله ما افعل هؤلاء الان قد اخاها هذه الحرف تحقيق ليه؟ لان انا قبل في قد افلح تحقيق كنت مش كعلي كنت كنت فعل ماضي ناسك وابتتتت اه؟ ايش؟ ميزي <تصفيق> <تصفيق> اسمي كامل قلت اين كأن. اسمي كامل بمحالي طرف اسمي اسم كامل بقي عندي يا حزيفة خبر كامل بيتعلمني لما جاعد اشوف كامل ادور على اسمها يا شحاني. وعلى, وعلى خبرك. خبرك. انا جبت اسمه اللي هو التاب اللي الضمير المتصل بكامل اسمي كامل بقي عيدي اه عندي ايه يا <تصفيق> وكان ممكن يكون مفرد نعم هل ممكن يكون شبه جملة نعم ايه شبه جملة عشان تاخد ابنته حرف ضمير ضمير ممكن يكون دوله اه طب قلنا ازاي قال لك دي قلنا اي كفضله اوذرو اوذرو فعل مغارب انا يبقى فعل وفعل في الجملة من السئل والسائل. والسائل. في محاية رفع خبر? كان? اه? اداف ناص. تقول هاي? فيه المدارة المنصوب بقى هنا. واعلمت الناس الفترة. تقول انت هاي? ضمير الفائل. الفائل هي هي? ضمير مستكل. ليساين افعول به? يا ممصف الموتى. يا اداة ده. ممصفة. من هذا منصوب. لانه مضاف. الموتى مضافي ليه? مينة حرف الارض. الاحياء? اسمه جروبي مينو عمده جاركس. قولي احوزين تلكلمين. يا ممصف الموتى من الاحياء. انا عايز اقول حنى مرضو يا فنى. في بعض الاخوة يعني بضحز انه مش عجيني بكثير. هيبة. يعني يقول لها كلمة ممكن اغلق في الناح. لا بي ما كنتش تغلط معايا تغلط مع مين؟ احنا مش في المدرسة. ده كخة وده اغلط. لا. احنا نفضل لده احنا ابن كل. ابن كل حاجة وبعد كل حاجة. اخوة. ونتعاون عن البرت طفل. مش مدرس هو يعني. و... انا عايز بس المعلومة دي ترسل. ما تغلط ايه ايه ما تغلط. طب رسائي دينا. رسائي. دي ما فروز ها. يا. عندها اداك هنا منصفه منصوب منصوب بالفتحه لا ما منصوب يا حمزه عايزك تنطقها عشان ما تغلطش يا منصفه يبقى منصوب بالفتحه الظاهره على اخره ها منصوب مجرور بالكسر ما مين حرف ده مين حرف كلام سهل وبسيط يا منصف الموتى من الاحياء عشان ما تغلطش وما تنساش خش وحطه انادي تعرف على طول انادي ايه؟ انادي منصف الموتى من الاحياء هل تأتي كذلك؟ انادي فعله مبارك انادي انا منصف الموتى من الاحياء خلاص؟ الموتى دي مضاف بقى مضاف وليش. بقى مغروب الكسره ظاهره والكسره المقدره على الياء منع من ظهورها ثقل المحل حركه الياء دي اه ما يا يقول ايه بس لو تيه بتجي يبقى الناه بالالف هو في غايه تاوته الف خلاص يا اخونا مين اللي لسه شارب محمد احمد انت نسيت لا جميل كرتون فول يشيله امم خمسه ya mansifa nawta اذا كنا ننتقل ان شاء الله ان شاء الله الله اكبر